وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ, ويقيموا الصلاة وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 جيشنا درسي هشتم لا شرح كتاب الواجبات المتحتمات وتأ أو واجبة حتمية أو أركانك واجبه هم مسلمان بيزاني سبيابة عفرتان لا دو درسي رابردو لخدمة بابي من نشاني نواقض الإسلام هل وشين روكاني اسلامتي مسلمان بطل كروكان إيمان لدرس رابع دو ناقضو هالوشهرين ويسيم دوام ويسيم ما نخنا شرح ما كرد أمر بيرمتي عز وجل ده تينا ناقضي شوارم لنا ناقضي إسلام كلام كتابهاتوا ده فلمن ما مستاه رحمتك خوي لي لبيت من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر فرميت هركسك اعتقاد باور روابية يبقلن فرمي باور روابية قبل هدايتك ريبازك جقل الريبازك في پیغمبر اخوات صلى الله وسلم تشاكفروا تواوتر هيا هركس باور روابية هدايتك منهجك ربازك تواثره كامل ترهه للريبازغي في غمر اخوا صلى الله عليه وسلم يان باور روابيت حكمك شاكر تواثره لحكبي في غمر اخوا صلى الله عليه وسلم وكو اوكسي كريزو فضلي حكم طاغوت وكان اداه سر حكم اسلام اوا ببواره اما زني نفرن <سؤال> اوكسي اهوابي اوى لدين الاسلام درچي چونكي باوربون بدينك غير دين الاسلام كراست بيت باوربون كواباورد بدينك ابي دينك منهجك هدايتك حكمك حكم اسلام باشتر تواتره او اعتقاد باور بباور كان باجماع علماء كسك معتقد به بمعتقد كافران باور و و باور كافران مسلمانيه او كسي و... كوا اعتقاده به اعتقادك اعتقادك كفريه اعتقاد بالربا وري الاسلام اونيا دبي ما مصار احمد خوي قوري نبيه فلمي من اعتقاده وهذا هركسك بالاوريات شوكي اعتقاد دوله الزور قوري هي لا ايمان بلكو اصل بنا ماء ايمان لدلو اعتقاده انزل الزبان لك ذوكان شان هذا بيني بروارط بك ذوكان وبالزبان يخو بمصمم حسابك بل اناخد او ايمانانيه او منافقه والعياذ بالله بويف المهركسه باوروى بيه تجي اصل ايمانه بالله يا بيل تو معتقدك معتقدت معتقد يفاق بيت فمهركسك اعتقاد باوروى بيه دينك هدايتك منهجك بيه لمنهج الاسلام باشتر فأنا أقرب بقى علماء أفرمون أما ردة بخلجرنا إلى اسلام تجي لأن تكذيب بدلو زانين القرآن يتيه كقرآن فرمويتي هج رباط زهق للرباط في غمار هج هدايته إلى هدايته في غمار الخراسانية، هج ديني كدين الإسلام الخراساني، أجبته باورد بفي الثواني أم ايه عن النبي أم فرملة في غمار الخرابية، هو عقيدة خرجنا لآين إسلام دلسي خدام ما فازيا. تا خوشش گیستن دبیم عموستا دو خسنجایی فرمون. یعنی فرمونی هرکس اعتقاد دوایه هدايتك که له هدایتی بیگماری خواه کاملتره. با مجرد باورکت هربا باورد. اگر بکرده وش خراب نکید. بس زبانش خرابه گناوتبیه. بس با عقیده باورد دلد بباورد قناعت دوایه، اعتقاد دوایه، باور دوایه. فلانه هدايات لهدايات في غمار الخواص تلا أو لا عقدي فيها أو ببعور فيه بابك الدوش أنزاب النذابي وتطبيق النكذبيات. فالمي والهدي هدي يعني الطريق والسيره رجاءك في غمار الخواص صلى الله عليه وسلم. داء زانين سيره في غمار الخواص الله صلى الله عليه وسلم. لا سيره هم مقصف تلا رجاءك يوربازه قيل يربازه هم القرآن وهذا فالمية شندها شريعة الإسلام ناسخة بهامودين كانيتر كدين سماوي بن أما إذا دين الأصل دين السماوي بدينك واعيبه داهن لا يخرج فيه أصلا هالدين السماوي بينا وترى هالظلال كإشكلايا. دوم فرمي هر كصدق اعتقالي هو بحكمك لا حكم إسلام شاكترة هرب باورك تبوق عقيدة كبرى فلانية سا فلانة دستور لاين أي إسلام شاكترة زور أن عقديا بدرس لناوكم الغامصمانن بقديني مزجنيو جاكن حج أكن عمرأكن أرن والله إسلام السردم بيغامر يخابك الكهات دنيا بتشوق كخلق جوربوه إسلام أتلا أو كاتة تواب كتعهد كي ببرنامج هي بيت براسي وعليه من أقيدم وياه أو عقيدة عقيدة كافريه عقيدة كفره لإسلام ده تكذروا هالسنة خلوك ياو جبال حسابكين شاعتر و گوچاگتر بو خرکی ل اسلام خوب بزنن همو یاسای که ل دنیا دن روا کزوربیل فرانسه و بریتانیا ده آموزید قانون وضعی ل سرده که ده آموزید بچکولیا آواین که تبناه کن این سناوا مبستی آواین هک اما بیت دینیک بیت یاسای که همو خرکی شو بکن خرکی ل پناه آدنا کشت که بگات آمان جو تو قنعدوا ببري اشتراكيه الاسلام باشير ابو ام عصره ياخد ديمقراطيه باشير الاسلام كاما ما في تيو ازاديه اسلام وهانيا فانا اقدم اخوا جورجر الملحدان او شبيه بلاك نوا اسلامما اسلامما اسلامما بو شيتي بروج اما قال له حقيقتها اسلام بخوينا والله سنه ده البرد اسلام بو على ك انسان شند حرة شند بإصلاحات بجيه كزغدريرنا كات إسلام في أما أم برنامجنا كوا عقدت به بيت أجل اشتراكي بيت أجل ديمقراطي بيت حسب غير الإسلام أو ظلال وجمريه درتك درت قدره قاب ما فارزيه حبيبة بباور بويا خويت على فرميد أفا حكم الجاهليه يبغون آخر كي داوي حكم الجاهليه ذاكن غير حكم الإسلام غير شريعة الإسلام هم حكم مكانة حكم جاهليا، واتتناوب الطلبي حكم جاهلي بكى، دعوى حر بازك تذكر، هل منهجك تكرد، هرده سوريا تذكر كأي شيء بكى غير إسلام جرائب وحكم جاهلي، أو اللي إسلام درتي، خافل من أفحكم الجاهليات يبغون أو كلوميكا آية بوحكم جاهلي دقرن أيوة طلبي أيوة كن، ومن أحسن من الله حكم اللي قوم يقينون حكمي تيجا سجل حكمي خاصك ترى راسترو عدل ترى. بو قوم يكبرون توقع اليقينا هذي بدنا نيا بنأوان. تا خوش ويستان في وسط الأسر المسلمين. شاهد مالهم هنا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله نابي راضي قبول ديني ديني نبي راضي به وقبول بكات هي جدينيك غير دين الإسلام كشريعتي خوي عزوجل وراضي نبيه باورج النبي بصلاحيته وجنون تأكدي هي جداستوريك زقلا برنامجي خوي تعالى كقرآن سنة. هما عقيده ابراهيم شكي مسلمان عيني خويا ري جاي خويه خويه بياني كردوة صلى الله وسلم دين او بخوي هجما هجماً كأكراو بدين خلق لسدي فاروز أكريت هم باطلة تنهى أينكي الإسلام راستع أمره عمل كردو السرزوي سبيني حساب ومحاسب فعل في شمان وياه تذكرتو من بقرآن والسنة بتعيشني سنفي صالح من رضاية أخوة تعالى لبيت لأنه لم يكن ترسين لأنه كابراء قابلتها لن ترسين لن الله خرافت را برستید شانزی بیوقات خوی دان رفینایی آرای مادینه توی دینی که ربانی دیه دینی که خدایی دیه بله لو مترسید کات کولامت پینی با شو بهی بعوارنهو اهل اهل حد بچوبل ما مساجی عینی بلاف مندواره بلاف تیجش توی بلمامسطا امپرساریان طرح کردوها حزق مولام بابروسیدوها بل کولامی بدموها. معتقد فقیه دست بلی با اسلام لالو مکسرترسید دین اسلام آقاها و خو تانا خلتيني لبر بارا لبر ساما دنيا لبر هندران او جو جو جو نخير قبولنا كريره غير الاسلام وي فقع تعالى فرميت ان الدين عند الله اسلام دين كول بجري قبول بكري لاخو تنا اسلاما وتفرمي لسوره ال عمران ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه هر كسي دعواي هر دين تر بكاد جلا اسلام كاين اخويا فلا يقبل منه لي قبلناك لا يدور ورناجريت وهو في الاخره من الخاسرين لدوا روججتا للرنج الرويان خسر من ذكائي كبد الصخاري ساكا ورشدي بخلافك ليت لخسر خواتي تعالى وخواتي تعالى, وخوية تعالى ما فالميت ورضيت لكم الإسلام دينا راضيب آين إسلام دين تام بيت بس بورازين بس بورازين كدين تام الاسلام ورضيت لكم الاسلام راغيبهم آين الإسلام آين ثانية واتججالوا قبولنا كمديني تدانه بيت. تومصماني نبي غير الإسلام تبنبكه ودواعي برويدو به بدين إخوات. الإمام الطحاوي رحمة الله ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو الإسلام دين الإسلام دفرمي دين إخوة الإسلام لا أرض واسمان. آمش كخوات على دوائر لبندكاني. حكم كردن بغير القران او بس ما كركسي اعتقاد وبا وروابيد غير ربازي. اسلام دين كامل درساكتريا غير ريوازي اسلام ريوازي كامل درساكتريا غير حكم الاسلام باشتريا اول الاسلام درچيت اي ماني كه لووشيتوا اي ماني بتالبيت بابي حكم حكم كردن داد كردن بغير إسلام بغير القران والسنه شن مرتبه وت چیکاتی انسان پیل دین درجه کفری کفری جوریه چیکاتی کفری کفری بچکولیه پیش او تفسیر باز بگین دارین واجب فرض لسرهمو حاکمیک وهمو قاضیک حکم بکات بقای نهی خوی عزّ و جر تعریبو بحاکم و دادوار دبایی خلکی وهمو کسیک ککاتیک حکمی لجر دسای اگر دبي هل حكم بالإسلام بقي حكم بعدم بقي كعدالة الإسلام داية بكاره يجوا له بياخذوا شقوله بيد لبره وشي خوا فرمي ومن لم يحكم هو عموميته هركس كتراب حاكم أجر حكمكها بويك خواديب الزندوا هو كافر بباوره إذا هن تجار كبرة ككبري جوا ريا لإسلام درجت هن تجار كبرة ككبري بتشقوليها تعالوا لي جواي انجام دوا تفاصيل ورقي إن شاء الله إمام ابن تيمية رحمة إخوائي لبيل الله مجمع فتاوال جلدها جلدها فرسط وحفلها فرميت وكل من حكم بين اثنين فهو قاضي هركسيك حكم كل النيوان دون فرد أو بيؤتل قاضي دادور كحكم عندك سواء كان صاحب حرب أو متولي ديوان أقل بسائل حرب بيت أو مسائل حرب غزاء وشتوايا أو متنصبا الاحتساب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقوك سيكا واخريك كاري حسبا أمن بلشاكأكا نهي لإخرافاكا كاتي حكم داكا داد أكا أبي حكم بالقرآن بكا حتى الذي يحكم بين الصبيان في الخطوط فإن الصحابة كانوا يعدونهم من الحكامي تفرمي حتى أو كساني كالنوان من دالكان حكم داكا لخطو خطوطا أي كابن بحكم من دالان لا هندي باريانا صحابه دايا فرن دبي دا حاكم بحاكمي عدل لبين من دالان كان حكم دا دا دا فروربي نابیل اینی اوبقید اوبفرامش کی؟ ابی عدل بیت. که وجبال سرمان حکم بکین بو آینی خوی عزوجل اوا دین مامید خود بو خود لمال خود. نری آقایت نه شم لی حاکم دکاو سرکدی ولاتکا. زورده هندی خلقیه. دلیق آقایت نه حکم شم لی حاکم لم یحکم بو عامه. هرکسی بو بحاکم بو بجلو اگر حکم بدون فرش کرد سیانت کرد شوارد کرد ولات کرد همو ده بيه بحقه بعدل بديرحكم بكين تا علماء فرمون هالفيارغة لقاعد الخير زانة كاني حكم وقرآن نكرد حكم كتب غير القرآن لبين من دار كانت أجر حكم النكرد بإسلام لا قسمته لا عطاؤه لا مسروف لا خ أوجانا وحكم إسلامك بدواء بوي كابداك في غمار إخوانا صلى الله وسلم فر من خدا من هند من دار ما يا أمان بطيبة فاديرن بي بخشيوة دياري كن بي بخشيوة خلاص من فردوا بوانت النداوة اما خويا الحق عدل ليا تهنجي من دالدي هانديكن باخ بيديو تي فراموشكي غلطة الاسلام حكم خواني فرغوا دايكن فرمويتي اشيوة ما كتافرض بفي غمر خواكي هاتون بلا جنبه اريتي في غمر خوا فرموي صلى الله عليه وسلم هاتوي بمكني بشاهد لي سبن حقي اما الروايات رواية كفرموي بهم لأن تبخشيوا أو عطاء أو بخشين فرمينا بسبم تفرمي هذا الصلاة من شاهدين حقين هدم واتدتوا حكم نكر بحق حكم نكر بعدل حكم نكر بآيين عين فرمي فرق من دعاك وخيزان فرق حزان كيش مكا أبي إنسان أوحك حكمك عدل ودعاك فربيت بويا زاناني إسلام تفرمون هندي حجار حكم كردن بغيري قران وسنه حكم كردن بغيري شريعه ده به كفري گورا لا اسلاماتي در تكا دراو ايمان ته لو شيتا وا اغلبي حكم خو ابي يان حكمي غيري خو به حلال يان حكمي غيري خو به جاهيز زانيد او ان شاء الله نفتي كه متواصل وازي لكن بويا ام تفسير و گرين چونكي مرجنيه هر حاكمه مامني حكمي كرد قران برين كافره كفري گورا بل كفري كفري بس مرجيكم لك كفر غوري بيه لا اسلام لديكاو ايمانك الوشي تبع حاتم وحاكم فرق دفات حاتمي وايه خوي تبعني تنحب في باش امر جيب جيبكاد ين يكون فيش خوي ساك واما باب الرئيس او برنامج افات نات وان يصبر احاكم كافر كفري غوري تا تفصيل باباكين ديبزاني بوحب بيكه مساله كيشيا اصحابو يفهموها رزا ابن ابن القيم رحمه الله يقول ولما كان الايمان اصلا له شعب متعددة تفهم الايمان اصلك وبنماك وكدارك جورة بها كل قبوبها بيت لا مختاجون جو بغداد دارك درختك جورة بينين شان دهل فرمي ايمان اصلا لقبوبها يعني وكل شعبة منها تسمى ايمانا همو بشكل لبشكان او داره هل بدارك حسابه؟ تفرميها مو بشيء إيماني أقرأت بأصل إيمان إيمان أصلي هي وشعبي هي لقبوب هي فالصلاة من الإيماني نشكذن لإيمانا لقياك لو دار قوريك ايمانه وكذلك الزكاة والحج والصيام بها ماشي والزكاة الدان حسكرني مالخوا بارجوبون أمانها مو لقبوب لأصل إيمان وكذلك الكفر ذو أصل وشعب وكفرش شو كفرش اصل ابن ماهي واللقبوبه هي زاني من ايمان هي لقبوبه هي كان يهرب ايمان حسابا طلع اقدر هي جبشكني او دارا فكينات بيت بريبشكيتو وكفرش هي واللقبوبه هي وكذلك الكفر ذو فكما أن شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر كفر. لقبوب دار الايمان هم همو ايمانه بهما الشيء ولقبوب دار الكفر كي همو شعبه من الايمان وقله الحياء شعبه من شعب الكفر حياء شرم بشك الايمان بهما الشيء كم حيايش لقيك اللق كفر والصدق شعبه من من شعب الايمان الرازغي بشك الايمان والكذب شعبه من الكفر وذكر قدنيش باش يكل كفر والصلاه والزكاه والصيام من شعب الايمان منو اشكردن زكادان روجردن لا باشكان ايمانا وتركها من شعاب الكفر وازنان للزكاه وازنان للنيوجواز هنان لحج كدن للقبوب كفر كفري أصلاً والحكم بما أنزل الله من شعب الايمان ما بس اوي إيمان حكم كردن في برنامك إخوة بوك إخوة دايب الزان كالقرآن والسنة لشعب إيمان ولا لإيمانة والحكم بغير ما أنزل الله من شعب الكفري حكم كردنيش بغير القرآن لشعب الكفرة لاللقبوب كفرة للقبو بكفرة والمعاصي كلها من شعب الكفري معاصي تاوانا هرهمي لشعب الكفرة الزنا غيبة عرق واردنوة بياو كوشتن رشود وارقتن ربا خواردن بوختان كردن أمان هرهمي للشعب كفرن، بقول قبوبان كافرنا بيد، تانجز الأصلي كم أن الطاعات كلها من شعب الإيمان شن طاعتهم إلى إيمان، فالمديم مصطفى ابن قيم لكتاب الصلاة هتوه. زخور شو يستان، حكم كردن بقرآن واجبة، حكم نكردن بقرآن ليبدوب شوا، خوي أصلي حكم نكردن بقرآن للشعب كفرن، كفر الجورين لislam ذلك، وقت إلا إسلام درجيت أجر أن خلاني هر حاكمك هر قضيتك هر حاكمك بتجوب بها جوره لبين حكمك لبين زياتر لبين دولتل اجل حكمك ام تنشيوا زي بك الخدمه ناسكم كفرك علماء فرميكم كرد بغير شريعة إخوة لها مان كانت كرد وكفركي كفري قوري الإسلام درجت وكو يهودية كان آياتي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هذا بزيخ ويأصلا سبب نزل يهودية كان كابرائك يهودين زينيك ردبو في غماري الله صلى الله عليه وسلم لحكم الإسلام أو كسك وخيزانها برجم أكرية أو يخيزانها بجلد أكرية في غماري الله في غماري الله سيحكم إخوائي لفتطبيقات هذا شيء في غماري الله لتوراة أصل ذا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 سبب نزول آياتي ومن لم يحكم بما أنزل الله بودوابي جحد حكمي خوان جبو كافر من فؤلائك هم الكافرون هركسي حالكي او ابي جحدي حكمي فابك كافر بي مزهركسي حكمي غير بغيري قران وسنه بغيري شرع دين الاسلام جحدي حكمي خويه تعالى بك او للاسلام درت كفر كفر كبير غوريها جحدي شوي بري نخي للقران وانيه بدروب خيتوي انكار بك او للاسلام كافر بي باتفاقه معلمه دوام حاكمك يعني هر كسي حكمي غير بخير قران وسنه لا جم اول ش بجائز الرواي بزني حكم بخير خبكيت والجائزه فلان بك باشا اشتركيجي باشا باشا حكم كردن باليهودي باشا فناقلي اخوان او حلال حرامه في حكم كردن بغير الاسلام توب الرواي حلال الكردني. إبى إجماعهموا علماء محرم لك حلالك يان حلالك حرامك كافر بيت إيه مش لو جوريا جور سيم هرك سيحكم بك بغير القرآن والسنة فضل الرئي او سيحكم بدات الإسلام أنا أقريب أخوة ولا بلا كيف بك, بك سندها قضية بقي إستديت صندها قضي تعز هذه كايا ولا ده بشرية إسلام بأس هناك إيه بخوان تبي حكم بخوان دياريب كين فلان برنامى بعشا فلان يا سب عشا او جاهلي بحكم اخوان شرزه فقه إسلامي درند... بو يخصه كات شرزه حضاره مخزون اسلامتيه كي اسلام ظلامي بي بو خول وبرد داريش ولاي بي بو درن كان سرزوي بو جانو ركان سرزوي او اغاينينيا ياخد گوش كراوا بقىوي كفر ديوي مسلمانا تشاوش بكاد هر كسي خار ياوا بيه بل حكمنا كان بالقران ام حكمت شاتر الاسلام أو إيش بكافر بي بيت؟ شو أرام؟ هكذا حكم بغيه القرآن نبيه؟ يا بري ولا إسلام فلان حكمي شو كجواه؟ حكمي, حكمي, حكمي جوان. حكم أو كافر بيت؟ حكم بري حكمي حكم حكمي مبدل. وابشان الاخر كي او كمن حكمتانكم لينيان لينيانتان اما حكم اخويا او مبدله او كبري جوري كدوا علماء اسلام متفقن هميان ام پنجوره انسان يكافر بالاسلام درشي بلا من خلافين هي لو حاكم يك حكم بكاد بغير قران وسنه لبرهوا وارزو لبرشه ودوازي لبر رشوه يعني ظلم الرعايه بكاد قناعتي واحد في خواتو الراسته اعترافك بوا قالوا لهم مقصرين من نهارا بس والله ام شعبه قابلين نوايل يمكن ياخذ هاللي باريدي تي او حكم اقوريت طالما لقى ما هذا قناعه واحد من اخواته واو بس بعمليش بهاكات اوكف ركاي كفري اصغرا اتكاني يوم لم يحكم بما انزل الله فاولئك الكافرون الظالمون الفاسقون عبد الله كره عباس وغيري او اوه تفسير انكم كده فاهمون كفرون دون كفر كفر طالما كفري غورنا لو انا اتصري بيت بيشبر ما مستا قال السرسوي امروا حاكمي اواها حاكمي اواها كحكمك لبرشوتوا واو ارزبيتهم لمن معترفهم من غناه كرم اعترافكم امرن هبي يا نبي ابي اعقيد رزبي هم حاكم كفريه هم يك بره السرسوي شبرو تدني لي نبدا او تكبر تاك السرسوي لا سترات ديال سكان امانه واقبي اسلام من هر كسي تيبي بيت باش ايميل عليهم هم حاكم كافرين يا شنو انت فيك بين لبين او كوا فرمو ما أم من بها فرموي اعتقاد اعتقاد غير الإسلام. يعني غير حكم الإسلام لاسلام باش دبر كان وصفت برزكين ولكن مخلبه يعفو في اصلاح حالك في زياده الدين شعار زمانك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين